ومن الصالحين ويكلم الناس وهو طفل صغير قبل أبان الكلام ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته يخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم وهو من الصالحين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 كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام قال له الملك مثل ما خلق الله لك ولدا من غير أب يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعاده فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون فلا يعجزه شيء ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ويعلمه الكتاب والإصابة والتوفيق في القول والعمل ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه ورسولا إِلَى بني إسرائيل أَنِّي قد جئتكم بآية من ربكم أَنِّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وأحيي الموتى بِإِذْنِ الله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 إذا من رحمة الله تعالى بعباده انه ما أرسى رسول ولا بعث نبي إلا أتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر فهذا من رحمة الله تعالى بعباده ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوا وجئتكم كذلك مصدقا لما نزل قبلي من التوراة وجئتكم لاحلل لكم بعض ما حرم عليكم من قبله تيسيرا وتخفيفا عليكم وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم فاتقوا الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أدعوكم إليه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وذلك لأن الله ربي وربكم فهو وحده المستحق أن يطاع ويتقى فاعبدوه وحده هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا جاجه فيه إذن ربنا جل جلاله هو الذي خلقنا والخالقية معراج العبودية وهو الذي يربنا بالنعم ليل نهار صباح مساء ولا نستغني عن نعمه طرفة عين. فربنا جل جلاله هو المستحق العبادة لأن العبادة غاية الذل لمن له غاية الإحسان فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم فلما علم عيسى منهم الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل من ينصرني في الدعوة إلى الله قال الأصفياء من أتباعه نحن أنصار دين الله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 أن يؤيد رسلهم بالآيات الدالة على صدقهم مما لا يقدر عليه البشر جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شدد عليهم في بعض شرائع التورات وفي هذا دلالة على وقوع النسخ بين الشرائع إذا ربنا جل جلاله من رحمته بعباده أنه ينزل الأحكام على ما يناسب أحوال الناس في ذلك الزمن حتى جاءت شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد جعلها الله تعالى ناسخة للشرائع السابقة وهي صالحة لكل زمان ومكان وفي الوحيين القرآن والسنة من القواعد ما يستنبط العلماء في كل نازلة تنزل في الأرض او في السماء او في الطب أو في غيرها تجد الفقه كاملا ولا يقف الفقهاء من غير فتيا فيما يستجد للناس فالحمد لله الذي أتم هذا الدين وأكمل علينا النعمة نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يقومون بذلك خير قيام إنه ولي ذلك والقادر عليه هذا وبالله التوفيق